كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد فهذا أول درس في صلب كتاب العلم للإمام أبي عبد الله محمد ابن إسماعيل رحمه الله تعالى وكما قلنا في المرة الماضية قبل أن نشرح الحديث لابد أن ننظر إلى الترجمة إلى أركانها وإلى صحتها قلنا الترجمة تقوم على ثلاثة أركان المترجم والمترجم له والترجمة المترجم هو الإمام أبو عبد الله صاحب الكتاب المترجم له هو مجموعة النصوص التي يريدها الإمام تحت الترجمة هذا الكلام أنا سأكرره كثيرا في كل ترجمة حتى نحفظ أركان الترجمة ومطابقتها كما ذكرنا في المرة الماضية إبا المترجم له نحن قلنا المترجم له على ثلاثة أنواع حد فاكر إما أن يكون آية أو أن يكون حديثا مسندا أو أن يكون أثرا لا يشترط أن يكون مسندا بل قد يكون معلقا يمهد الإمام به لرأيه في المسألة يعني المعلق احنا قلنا المعلق وإيه محذوف الإسناد من أوله إما يكون محذوف راوي بس يشترط أن يكون من أوله وإما أن يكون راويين وإما أن يكون الإسناد كله يعني أنا عندما أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ده اسم حديث إيه لأننا حدفت الإسناد كله قد يبقى في الإسناد بعض الرواع زي الصحابي مثلا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا أو أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو احذف راويا واحدا من أول الإسناد شرط يكون من أول الإسناد يعني عندما يقول البخاري في هذا الكتاب المبارك قال أعرف أنه معلق على طول بخلاف ما لو قال قال لي دي كلها البخاري بيتفنن فيها لابد أنكم تعرفوها يعني حديث مثلا المعازف الذي يحرم الموسيقى لا يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرة الفرج يعني والزنة والحريرة والخمرة والمعازف البخاري روى هذا الحديث معلقا لم يقل حدثنا هشام بن عمار مع أن هشام بن عمار من مشايخ البخاري لكن عندما يقول قال هشام بن عمار يبقى ما سمعوش منه أو كما يقول العراق وغيره يبقى سمعوه في المذاكرة لكن لو قال قال لي ديت سوي حدثني أو سوي سمعت وقد رأيت من تصرف الإمام رحمه الله تعالى أنه قد يروي حديثاً في التاريخ الكبير يقول قال لي موسى بن إسماعيل أبو ذكي أبو سلمة وذات الحديث يرويه في صحيحه يقول حدثنا موسى بن إسماعيل معنىه في التاريخ الكبير قال قال لي فأي صيغة يفهم منها المشافهة هذه تبقى صيغة سماعة إنما لو قال قال وسكت بدي صيغة تعليق وأحيانا يقول قال مش عن شيوخه مثلا يقول قال الليث بن سعد الليث بن سعد زي حديث وسيد بن حضير لما كان يقرأ من سورة الكهف وبعدين كان ابنه يحيى يجلس بجانبه والفرس مربوطة فكلما قرأ هاجة الفرس فيكف عن القراءة خشية أن تطأ الفرس ابنه يحيى فإذا قرأ مرة أخرى هاجة الفرس فإذا سكت سكن الفرس فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقص عليه ذلك فقال اقرأ أسيد فقرأ فهاجة الفرس فلما كف عن القراءة سكنت الفرس فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الملائكة دانت لقراءتك أو دانت لصوتك البخاري لما رواهت الحديث قال قال الليث بن سعد طبعا البخاري لم يدرك الليث إنما أدرك أصحاب اللي. زي مسعد الله بن يوسف التنسي زي قتاب بن سعيد أبو رجاء البغلاني وهذه الطبقة يعني بيصل هو إلى الليث براوي واحد هو شيخو يعني يبقى إذن المعلقات عند البخاري إما أن يحدف الإسناد بالكلية وإما أن يبقي على بعض رواة الإسناد ولو نزل أوي إلى شيوخه زي شام بن عمار مثلا وقال قال مش قال لي يبقى ده اسمه إيه معلق. واصل التعليق أصلي المعلق برضه عشان يعني خلاصة المعلق عشان يتفهم وانت تحفظه يعني زي ما احنا بنصف كده اي اسناد في الدنيا له طرف اول وطرف اخير خلاصة هنفترض ان ده الاسناد اهو لأن الأستاذ المتعارف بيطلع لفوق كلما تقول حدثاً فلان تطلع مدة من الزمن حدثاً فلان تطلع مدة من الزمن إلى أن تصل إلى منتهى الإسناد منتهى الإسناد بالشرط يكون هو الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة إلى منتهى الإسناد وخلاص سواء كان صحابيا أو كان تابعياً أو كان أقل من التابعين تمام؟ أصبع له ده اللي تحت له أول الإسناد مصبعاً لفوق ده آخر خلاص بالإسناد بيبقى كده مش كده خلاص عشان نحن نجيه كل من نقول حداتنا نطلع لفوق فترة زمنية تمام إسناد ده متصل ولا لا متصل أو طرمى أن ما فيش فراغ في الإسناد ده كده إسناد ملتصل هذا الإسناد احنا هنقسمه إلى فترات زمنية لحد هنا فترة زمنية وهنا فترة زمنية وهنا فترة زمنية وهنا فترة زمنية يعني الإسندة رباعي أربع فترات يعني لما البخاري يقول مثلا حدثنا محمد بن كثير الصنعاني أو الفضل بن لكين تمام حدثنا سفيان الفضل بن لكين اللي هو المنطقة الكوهلية اللي لبسته ده الفضل المدكي قال حدثنا ابن عيينة لحد هنا قال حدثنا الزهري لحد هنا واللي فوق دي خالص أنس ابن مالك ده اسناد رباعي رباعي يعني يعني ما بين البخاري والنبي عليه الصلاه والسلام اربعه من الايه من الروا. تمام كده أنا يعني أحيانا بقى مضطر أشرح مصطلحه وبقى بس لأنه إحنا في كتاب عظيم كبير فإذا ما كناش نفهم بعض مصطلحات الكتاب حيفوت علينا كثير من الخير فأسفور معنا شوية وأنا بحاول أبسطها القدر المستطاع خلال ده إسناد متصل ولا حافظت الإسناد؟ قال البخاري حدثنا الفضل بن دكين أبو نعين تمام؟ قال حدثنا سفيان ابن عين قال حدثنا الزهري عن أنس ده إسنا المتصف أنا بقى هخليه معلق نحذف مين الفضل المتكين لو شيخ البخاري لو حذفنا حد تاني غير شيخ البخاري ما بقى معلق إيه على حاجة تانية اسمه حاجة تانية حسنقدر الحذف ده بالمسافة الزمنية قلتك هو كان كده متصل مش كده هنحزفه كده خلاص بقى, بقى ايه معاتش فاشيخة هو تمام ده بقى ايه اه تعلق ها اسم تعلق من فوقه بقى معلق ليه تحزف من تحت اول راول خلاص بقى اسم اسنادي معلق تمام زي موحد حرامي كده يسرع منك المحفظة يعلقها يعني ها فصلها عنك خده هو الاحزاب تمام ف فإذن المعلق ما حدث من مبدأ إسناده واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو الإسناد كله خلاص؟ يبقى إذن النصوص الواردة تحت الترجمة ده اسم المترجم له إما أن يكون آية أو أن يكون حديثا مسندا وده شرط الكتاب أو أن يكون أثراً عن الصحابة أغلب الأثار عن الصحابة معلقة وقليل منها وليه الموصول زي ما البخاري رواه في كتاب العلم موصولا إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال حدث الناس بما يعرفون أتحبون أن يكذب الله ورسوله البخاري رواها الأثر مسندا ما أنش قال علي بن أبي طالب كعادته في مثل هذه الأثار في بيزن أركان الترجمة المترجم اللي هو البخاري المترجم له للنصوص التي يريدها الإمام الترجمة العنوان الباب زي أول ترجمة في كتاب العلم قال الإمام رحمة الله عليه باب فضل العلمي وقول الله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله خبير والله بما تعملون خبير وقوله عز وجل رب زدني علما بس خلص الباب إبا الإمام البخاري أورد آيتين من كتاب الله عز وجل واكتفى بهما موضوع الكتاب موضوع البخاري هو الحديث المسند هو ما لم يذكر حديثا إنما اكتفى بآيتين الشرح بقى يعود يدوره بقى ليه البخاري لم يذكر حديثا مع أن الأحديث في فضل العلم كثيرة من جدا منها الحديث رقم 79 في كتاب العلم باب فضل من علم وعلق وأرد في حديث أبي موسى الأشعري مثل ما بعثني الله به من القرآن والعلم كمثل أرض ان شاء الله لما نيجي لهذا الحديث سنشرح بإذن الله شرحا وفيه وهناك حديث كثير على شرط البخاري كان يريدها لكنه اكتفى بالآيتين في الآية الأولى لمن سورة المجادلة والآية الثانية من سورة, سورة طه ليه كافي في المطلوب باب فضل العلم وطبعا الآيات والأحاديث في فض العلم كثيرة جدا قبل ما نتخل في الشرح مطابقة الترجمة أو مناسبتها حد يفاكر إحنا قلنا إيه أنا عايزي تذكروا أراي مش عايزة تسمع الدرس وعايزة أن تروح تنام وعايزة تجيري تاني يوم تاني درس ناسي إحنا قلنا مطابقة الترجمة او ناسرتها لها جهتي من جهة إدراكها تمام ومن جهة الجهة الأخرى اللي هي جزئية أم كلية خلاص من جهة إدراكها إحنا قلنا إما أن تكون خفية أو أن تكون أيه؟ جلية طيب من هذه الجهة الجلية أم خفية جلية لأنه لك باب فضل العلم ثم آية مباشرة يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال وقل رب زدني علما ولم يأمره الله تبارك وتعالى أن يزداد من شيء إلا من العلم فقط خلاص يبقى الترجمه ظاهره مش خفيه طب هي جزئيه ولا كليه باب فضل العلم وجاب الايتين دول كليه ولا جزئيه ها جزئيه انتوا عامل لي مش عايزين ما ما لا تجمجمه ولكن صرحه جزئيه ها كليه طب ليه كده ما بعد في المجزئ طيب ها ها طيب هتقول لي كده مطابقه المطابقه اللي في الوص مفاهيم احنا قلنا المطابقه الجزئيه لايه ان يرد فيه احاديث فيه اكثر من فقره ويعنون في الترجمة لواحدة منها تمام يعني زي الحديث اللي احنا خرقناه في المرة الماضية البخاري رحمة الله عليه وضعه في اثنى عشر موضعا من صحيحه وبواب عليه بجزئية من النص يبقى دي اسمه ترجمة جزئية اخذ جزءا من النص وعنون به الباب اللي هي الترجمة يعني يبقى دي المناسبة من جهة الإدراك جلية ومن جهة الترجمة كلية خلاص هنا تجاوزنا المرحلة دي علمنا مطابقة الترجمة للنص وأنها جلية وأنها كلية خلاص عدينا التبوي نأتي على كلام العلماء لماذا لم يذكر البخاري حديثا في هذا نقول ليس بشر لأن في بعض الشراع قال لك أن البخاري كان ناوي يحط حديث ولكن عجلته المني وكان البخاري رحمه الله أحيانا يؤخر ذكر الترجمة لمناسبة قد تعرض له وده يعرف المسألة دي أي واحد تصدى للتأليف أحياناً تؤخر العنوان يعني مثلاً لما حد يقل في كتاب من الكتب انت بيكتب المقدمة بتاع الكتاب في الأول ولا في الآخر عادةً يكتبها في الآخر حتى يبين مقاصد الكتاب وحتى يبين مفاتيح الكتاب وفي بعض الناس يكتب مقدمة في الأول بس لا يكتب مقدمة في الأول إلا رجل خبر الكتاب زي الحفظ بن حجر رحمة الله عليه لما بدأ يكتب مقدمة خبر الكتاب وعدين بدأ يكتب يصنف كتاب فتح الباري اللي هو يعتبر أعظم شروح هذا الكتاب الجليل لم يعني يكتب يعني أحد كتابا أو شرحا على كتاب مثل حفظ من الحجر ظل ربع قرن 25 سنة يكتب في هذا الكتاب عشان كده نفسه في الأول زي نفسه في الآخر البدر العيني اللي هو يعني كان في زمان ابن الحجر وكان بينهم منافسة كده بدأ يشرح البخاري بعد 15 سنة من بداية الحفظ من الحجر وخلص الكتاب قبل الحفظ محجر في الأول طرب جناحين وعمل شغل جميل وبعدين نفسه اتقطع في الآخر صار كتابه كنوح حاشير إنما الحفظ محجر أعطال النفس أول حديث زي آخر حديث وغاب زي ما تقولكم 25 سنة عشان الكتاب ده فيه أشياء كثيرة غامضة والبخاري كعادة العلماء القدامى كان يبوب بالشفرة ويعل بالشفرة وأنا أقول لكم أن أغلب تراجب البخاري خفية تحتاج إلى جهد حتى تفهم مراد الإمام البخاري حتى أن واحد زي إسماعيلي مثلا اللي هو له مستخرج على البخاري اعترر على البخاري في عدة تراجب عشان مش قادر يوصل لمراد البخاري فالترجمة غير مطابقة ولعله يمر بنا يعني شيء من هذا في كتاب العلم المرة بينا إن مر بنا بيناه شاء الله تعالى فهذا الكتاب اللي هو الفتح الباري لابد أن تعتنو به كثيرا وقعدين تقرأ اللي تفهمه ما واللي ما تفهموش ما تزعانش لأن هذا الكتاب ليس من الكتب التي تقرأ مرة واحدة لنت تفضل طرفي طول عمرك عشان كده الشوكاني لما طلبوا منه يشرح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح اللي فتح الباري يعني. لا هجرة بعد الفتح ويعني ابن خلدون قال إن شرح البخاري دين في عنق الأمة فلما شرح الحوز من هذا الكتاب قال سقط الدين على الأمة وكتاب رائع جدا ويعني له فيه نكات إن شاء الله سنقف عليها ونتأملها فالبخاري أحيانا كان يكتب باب بس وخلاص ويرد عدة حديث طب ليه ما ترجمش؟ إما أن يكون هذا الباب ملحق بالترجمة قبله فالمناسبة الظاهرة ما بين الحديث ده اللي اللي كتب عليه بس كده وما بين الترجمة اللي قام له وإما أن يكون كتب زي ما العلماء المتأخرين يكتبوا فصل فصل عايزي يقولك اللي, اللي قدام مش زي الوراء أنا عملت فصل ما بين المعلومة السابقة والمعلومة اللي هي هو المعلومة اللي ليه البخاري رحمة الله عليه بدأ الكتاب بفضل العلم لأن الله تبارك وتعالى لما خلق الإنسان ركز فيه محبة العمل بأجر فيش واحد يشتغل مجانا أبدا نفسه يتقطع ولذلك نصب الجنة والنار لو أن ما فيش لا جنة ولا نار مش حد يكن يشتغل ولا يعبد ربنا إنما قال إذا عملت صالحا يبقى الجنة ويفصل في الجنة في نعيمها والسنة جاءت بالكثير الطيب في وصف الجنة دقائق فنفسك تتشوف لدخول الجنة فلابد أنك أنت تلتز بالطاعات النار عكس كده وذلك أنا بنبأ يا العمل الخيري لماذا يكون فشلاً عادةً؟ بسبب أنه جاي متطوع ما بيخدش أجر يفشل العمل أي عمل خيري لابد أن تنصب أجراً له عشان يستمر يعني في الصحيحين من حديث عبدالله السعدي آآ آآ التقى به عمر بن الخطاب يوماً فقال له بلغني أنك لا تأخذ عمالة على عملك العمالة بضم العين المهملة اللي هو الأجر والعمالة بفتح العين اللي هو العمل نفسه فبيقول له أنا يعني بلغني أنك أنت لا تأخذ أجرا ليه ماذا ترمي إلى ذلك قال لي أفراس وأعبد إذا عندي خيول وعندي عبيد والكلام ده وأريد أن أجعل عملي صدقة على المسلمين قال له لا تفعل يعني هو رجل غني مش محتاج الأجل اللي يخدم الدول وعايز يتصدق بعمليها على المسلمين قال له لا تفعل فإني أردت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ما أردت فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال خذه فتموله الفلوس دي وتصدق منها ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه وما لا فلا تتبعه نفسك أنا رجل ما مش طمعان في فلوسك لكن إنت طلعت من جيبك ودتني تخذ طالما ما عندكش إشراف نفس ما أداك من غير إشراف نفس فاخذه ولدك ابن عمر رضي الله عنهما كان أيام عبد الله بن الزبير لما كان مع ابنك مرون يعني. كان إذا أدركته الصلاة خلف عبد الملك يصلي وراه أدركته خلف ابن الزبير يصلي وراه عبد الملك يبعث له فلوس يأخذ ابن الزهور يبعث له فلوس يأخذ تمام فسأله في ذلك ابن الزهورتين بيتقاتله إذا يبعث لك فلوس يتأخذ وده بتصلي ورده وتصلي ورده قال أنا لا أسألهم من دنياهم شيئا ولا أرد شيئا من رزقنيه الله هو ده التطبيق بقى ما أتاك من غير إشراف نفس فأخذه مش عايز منك حاجة لكن طلعت تجي دي ديتني أهل وشك كالتنخير أكثر بالله من أمثالك تمام وما لا فلا تتبعه نفسك فالأعمال الخيرية بحكم تجربة في القصة دي أي واحد يجي يشتغل مجانا يعرف النفس يتقطعه وبعدين في نفس الوقت لا تستطيع أن تحاسبه إذا جاء متأخر متعرفش يتبكته ليه يقول لك يا أخي ده جاي متطوع يا أخي يعني انا بفزو الجهد وبفزو الكاري مش عوى على حسابي وبزين العربية مش عوى على حسابي وتيجي تأخذ بكتني طب أنا ش لكن انا لما كن بدي له مرتب أستطيع أن أنا إيه إن أنا وحاسبه لأن الله عز وجل ركز في فطر الناس ما يسمى الآن بدرس الجدوى أنت إذا عملت أي عمل بتسأل هاخد إيه من وراء عرفت أنك مش هلق حاجة؟ فنص يعني لما جاء رجل من إبن الزبير أيما كان بيقاتل عمي كل وقال له أنا رجل مغوار وبطل وممكن أن أقاتل معك فإبن الزبير يعني رضي الله عنه كان يزن به بإمساك كان ممسكا مش عايد أقول بخيلا يعني كان ممسكا يعني وكانش عنده مسألة الصدقة والبزد والكلام وكانت فجاء له أنا رجل البطن مغوار وممكن أتشغل معك كويس وأقاتل كم تعطيني؟ قال له أديك كذب مبلغ محترم يعني. قال له طيب هات قال له لا أما ننتصر نحن بالأول وأنا فقال له أراك تأخذ روحي نقدم وتعطيني دراهمة كنسيئة اخترض أن يموت بقى. إيه لا استفدته؟ عايز تأخذ روحي كاش؟ ها؟ ودراهمك تروح للورثة وأنا ما قتلش عن الورثة أنا عايزي استمتع وأتركه من صرف حديث أبي موسى حديث البراء بن عازم في الصحيح حية بيرويه البخاري من طريق الصراي بن يونس ومسلم من طريق زكريا بن أبي زائدة والنسائي من طريق زهيل بن معاوي التلاتة دول عن أبي سحق السبيعي عن البراء بن عازم أن رجلاً جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وده رفض البخاري وربض النساء قريب منه ومسلم لفظه مختصر قال يا رسول الله أسلم أو أقاتل قال له أسلم ثم قاتل فأسلم فقتل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عمل قليلاً وأجر كثيراً أتمنى أن الحاجة عن لا لحباء يصلي ولا يصوم ولا أسلم ودخل المعركة على طول إذ فهذا عمل قليلا وأجر كثيرا في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعاري أنه كان في غزوة من الغزوات وبعدين حدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف فقام رجل رث الهيئة وقال يا أبا موسى أأنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم طبعا هذا ليس تكريبا لأبي موسى أو ليس شكا في رواتي لكن عايز ليطمئن قلبي زي قصة إبراهيم عليه السلام قال ولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي ده بيدي له قوة دفع أنه يقبل على العمل بكليته فبيستثبت مش شكا ولكن يستثبت أنه سمع هذا من النبي عليه الصلاة والسلام للأجر الجزيل فيه زي عائشة رضي الله عنه في حديثة الإفك لما قال أبشري يا عائشة قالت أمين الله أمينك طب هو النبي صلى الله عليه وسلم هيجيب حاجة من عنده لازل يما قد استدبث الوحي شهرا كاملا وزلزل المجتمع المسلم زلزانا رهيبا بسبب حديثة الإفك فلما يقول له هذا الكلام تقول له أمينك أمين الله ده من, لو من الله عز وجل النسان يتشوف أكثر يعني مع أنه لو قال مني معروف أنه لا ينطق عن الهوى عليه فده نوع من زيادة التأكيد قال أبا موسى أنت سمعت هذا من النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فذهب إلى أصحابه وقال سلام عليكم مرحب مدى ثم كسر جفن سيفه الغمد تاعه وقاتل فقتل لو أنه قال له ملكش أجل أو زي عمير بن الحمام مثلا الحديث صح مسلم من حديث أنس رضي الله عنه في قصة غزوة بدر ونبي صلى الله عليه وسلم قال ما كان الضروحة ضرفة يركب وجمع الاستاذنوا حتى يذهبوا لعوالي المدينة عشان يجيبوا له فرص قال لا إنما نريد عائلة خريشة عمير بن الحمام رضي الله عنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال قوموا إلى جنة عرضوه السماوات والأرض قال يا رسول الله عرضها السماوات والأرض قال نعم قال بخ بخ لا حاجة عظيمة قوي. قال ما حملك على أن تقول بخ بخ. قال لا والله يا رسول الله إلا رجاءة أن أكون من أهلها وبعدين قام للقتال بأكل التمرات كده فقال إنها لحياة طويلة حتى أكل هذه التمرات ورمى بها وقاتل فاقتل لو أن النبي عليه الصلاة والسلام سأله ما لي عند ربي إن كذا وكذا قال له ولا حاكم كان ممكن يقوم ويقاتل والكلام ذا لا يمكن لا سيما إذا كاتل مسألة فيها فقدان الحياة فكل عمل لا يؤجر المرء به تكل نفسه عن الاستمرار حتى شوف الحديث التعنبي عليه الصلاة والسلام لما قال إذا قامت الساعة وفي يدي أحدكم فسيلة فليغرسها فسيلة النخلة غراس النخلة ومتعرفين النخلة يثمر بعد كم سنة يجي خمس سنين وأكتر كمان من خمس سنين طيب بتزرع لمين يا صاحبي قالت زي ما أبدادنا زرعولنا وبنأكل من النخل بتاعهم إحنا ننزل عليهن ننزل على الأحفادنا. طب واحد في إيده ونخل نخل عايز يغرسها نفخة في الصور دي بقى هاتمين لحياكل منها إن شاء الله ولا حد طب يبقى هذي الفسيلة بيغرسها ليه ما هو مش لحد الصور خلاص تغرس نفخة في الصور كأنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الغارس خالف طبعك وغرسك لأنه يتعود أن يغرس النغلة عشان هدف أن أولادي يأكل أو أحفادي يأكل العادة كده لكنه لو علم أنه إذا زرع لا يحصد شيئا تكل نفسه عن الزراعة لو راح عشان يزرع في الصحراء ومحتاجه جهده وماكيناته وحرطه وكماوي والكلام ده وهو يعلم مسبقاً أن كل ده يروح في الهواء دي أرض خبار لا تمسك ماءً ولا تنبت زرعاً هممكن يروح في الأرض دي وعد بقى يعلم في المتبلم وإيه ده ولا هنصرف عنه؟ هنصرف عنه فالإمام البخاري من براعة الاستهلال في كتاب العلم بواب أولا بفضل العلم ما هو الحافز الذي يجعلك تطلب العلم وطلب علم ذل بمعنى كلمة الظلم <تصفيق> ذل على يد المشايخ لأن السؤال ذل على أي حق وكما قلت أشرت في المرة الماضية ممكن يبقى الشيخ يمكن يكون غاليظا جاثا وشحيح يعني في أبو العباد السراج له جزء حديث اسمه البيتوتة أعتقد أن اللي سمى البيتوتة الرواة التلامسي. ليه؟ هذا الجزء عوالي حديث أبو العباد السراج الإسناد العالي هو قلة أشرف أشرف أنواع العلوم قلة عدد الوسائق بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام يعني إحنا لما قلنا الإسناد اللي مثلنا بالنبي للمعلن قلنا البخاري قال حدثاً لفضل بن دكين قال حدثاً سفيان بن عينة عن الزهري عن أنس ده إسناد رباع ممكن يبقى خماس ممكن يبقى سداس وسباع على حسب الرواه يعني أول حديث في البخار إنما الأعمال والنيات وإنما الكل مريء ماناو شوف بين البخار وبين النبي صلى الله قال حدثنا الحميد قال حدثنا سوفيان ابن عويد خلاص عن يحيى ابن سعيد الأنصار عن محمد ابن إبراهيم التيم عن علقرة ابن وقاص الليثي قال سنعت عمر بن الخطاب على المنبر يقول أيها الناس النماء العمالي بالنيات يبقى بين البخير وبين النبي كم ستة ده السنة السوداسي أيهما أشرف الرباعي ولا السوداسي الرباعي طبعا لأن كل ما يكون بينك وبين النبي عليه الصلاة والسلام عدد أقل من الرواء ده شرف يعني هذا المصباح لو, لو أنت في الدور الأرض خارص والمصباح ده موقد يعني أشرف لك وأنور لك تبقى هنا ولا تبقى تحت كلما اقتربت من المصباح كان أدعى للرؤية يعني فكلما تقترب من المصباح الكبير للنبي عليه الصلاة والسلام يكون, يكون أشرف لك تمام فالأئمة شرط كنت كان فيه ايه دلني. ازل تمام البيتوت زينا فده عوالي احاديث ابي العباس الثرازي طبعا الرواه كانوا بيموتوا في حاجه اسمها الاسناد العالي يعني يبيع الدار والحمار ويطلق مراته عشان عايز اسناد عالي ما تستغربوش المحدثون لهم اشياء تشبه السح قيل اليحيى بن معين وهو يموت ما تشتهي قال بيت خالي وإسناد عالي فالعلو والإسناد فكان مرغوبا فيه عند الرؤى فكان أبو العباس صرد أي واحد يروع عشان إيه يأخذ عوالي حديثه يبيت الليلة على الباب بتاع داره في شهر طوبة وأمشير والكامدة يبات المسكين على المسكين على السلم بتاع الدار عشان يدي له عوالي الحديد انا اظن يعني ان الرواه اللي سموه البيتوتا لازم يبات ليلة عشان يأخذ, إيه؟ يأخذ عوالي الحديد طب هو لما ينم على باب الدار والكلام ده هو ده مش ذل ده ولا ايه نوعا من ذل وسيأتينا في كتاب العلم في الصعي البخاري الاثر المعلق عن المجاهد لا يتعلم سنان يبضلوا جهد طلوا عمره مستحي ومتكبر مكسوف يسأل حتى لا يظهر أمام, أمام أصحابه أنه جاهل يعني. ومتكبر يعني يقول لك أنت بني في مصر ده أنا عندي نسب وعندي حسب وعندي مال وعندي بتاعه كده. لا كم من ضعيف متضعف أعزه الله بالعلم رفعه زي ما في حديث نافع بن عبد الحالس صحيح مسلم أنه كان أكان عاملا لعمراء على مكة فالتقى فيه عمر بعسفان مكان اسمه كده قال له من تركت في المدينة ما هو الوالي والوالي عادة ولكم بيصلي بالناس إماما من تركت قال تركت ابن أبزة قال له من ابن أبزة قال مولا من موالينا قال مولا يا أم بالمهاجرين والأنصار لأنه أقل لدرجة تعرف مولى يعني عبد يعني. قال أمير المؤمنين أما إنه حافظ لكتاب الله عالم بالفرائد قال أما إني سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين رجل ما حل تشحك يوم يرفعه الله تبارك وتعالى بالقرآن اللي هو قبة, قبة العلم فأنا الصبر على ذل الطلب الصبر على تحرير مسائل العلم يعني جهاد الجهاد في طلب العلم أشق من الجهاد بالسيف جاد بالسيف تعالف لو أن سلم يكون في ميادين القتال بيأخذه سعار وصلي زي المسحور عمل يقاتل وناس نفسه خالصه الكامده وزيك النبي صلى قال إن الشهيدة لا يشعر بوقع القتل إلا كما يشعر أحدكم بالقرص اتقرصت أرسكت هو ده لما الواحد رأى بتطير في المعركة مفيش حاجة, يعني حاجة بسيطة جدا يعني. حتى قرأت في البداية والنهاية في ترجمة بعض العلماء أنه دعا الله عز وجل أن يموت شهيدا قال ثم تذكرت الموت والقتل بقى وتعب فأردت أن أرجع في إيه؟ يرجع في كلامه يالا يا رب الله مش عايزة أموت شهيد أنا حموته اتطعت عرابته الكلام فلما ذهب بين الركن والمقام وحيد بقى يا ربنا أنا إيه أنا استقلت من, من الكلمة اللي أنا اتهتها قال فاستحييت من رب يعني إيه؟ لا المسألة أفسط من كده كثير وزيك الذي مارس الجهاد بيبقى عاشق ما تبصوش لنا كده اللي عادين من أعداء في الحضر ولم يذوقوا لذة الجهاد في سبيل الله لا الذين ذاقوا لذة الجهاد وانه ينام في حضم الصحراء لا يحس البرد ولا حر الكلام ده وعنده مسالة ان يهاجم الأعداء حتى لو مات ده لذة لا تعدلها لذة أبدا وذلك كان أجر الشهداء أعلى, أعلى الأجور فنعز أقول جهاد الدعوة جهاد الطلب من أمر ما يكون ليه بتعد تحرر الأدلة وتبحث عنها في كل مكان وتوازن بينها وتعرف الراجح من المرجوح إزاي إلا أنك تدرس أصول الفقه دراسة متينة ثم إذا أوتي المرء فهما في كتاب الله تبارك وتعالى ده حاجة صعبة يعني حاجة مش سهلة ومن يعني تعرض لتحرير المسائل الجزئية في العلم يعلم هذا الكلام ليه لكاملة يعني أنا ذكرت مرة في خطب الجمعة وللحد النهاردة أنا بقول أنني عاجز عن فهم هذا الذي السؤال اللي أنا طرأ على قلبي ومش لاي حد يعني جاوب عليه في حدود بحثي لأنني لم أتفرر للبحث بصراحة إنما إيه في عقلي وقلبي لحد النهاردة لماذا يقول الله عز وجل في القرآن إن الله لا يحب الكافرين ما يقولش ليه إن الله يكره الكافرين مع أن لا يحب إزاي يكره يعني مفيش في القرآن خالص إن الله يكره الكافرين إنما لا يحب كنت بحضر أخذ الجمعة زمان حوالي 25 سنة في الشرعية وبعدين لفت نظر المعنى ده فضلت طول الليل ألف في الكتب وعلى طوله امترحل ابن القيم على طول ليه بيحب الحاجات دي ودايما هو غواص على المعاني المتعلقة بالمهاب والتاني وعادت طول الليل مكروم لحد ما الفجر الدني عليه وأنا مش عارف لايس مش عارف أجيب إطلاقا المعنى لحد ما خلاص فضل على الجمعة ساعة وأنا قلبي برفرف طب هقوليه والمعنى ده شغل قلبي وملأه فأخمّنت كده قلت إيه قلت نفي الحب فيه تهييج على الحب كان الله عز وجل يريد لهذا الكافر أو أحب له أن يسلم هذا الكافر يعني أنت لما ولي الله مثلا على تقول انا ما بحبكش يعني ممكن تحبن وممكن أحبك لكن لما تقول أنا بكرهك يعني خلاص ضلمها يعني مفيش فرجة إن أنا ممكن أبقى ورايب منك لما قولك لا أنا ما بحبكش أو زي بعض الناس قولوا أنا مش بحبك يعني ممكن أحبك كأن ده نوع من الرحمة رحمة من الله تبارك تعالى لهؤلاء غير مسات الكر ده اللي أنا قدرت إيه أوصله وإن يمكن قلت لمسادي مرتين أو ثلاثة يعني لو حد يقدر يعتر على معنى ويهدي إليه يبقى أنا له النشاكل فانا أجل أقول المعنى ده صهرني ليلى كم وشغلني الحدوات من 25 سن مشغول بيه ولما أقرأ في أي كتاب على طول المعنى جاهز عندي نفسي أعطر عليه ممكن إيه ألتخطه في يوم الأيام فطلبوا العلم وتحرير مسائل مسألة في هذا الصعود ليست مسألة سهلة فضل عن أن تضرب في كل علم بسهل كإبن تيمية رحمه الله كان إذا تكلم في الفقه يقول القائل لا يعرف إلا الفقه إذا تكلم في الحديث يقول القائل لا يعرف إلا الحديث إذا تكلم في اللغة يقول القائل لا يعرف إلا اللغة من شدة تبحره وتمكنه هذه وده يتطلب منك رحلة لكن تترحل والذين ضربوا بسهم نوافر في الرحلة أهل الحديث أهل الحديث وكثير منهم أشفى على الموت ومتابش يعني مثلا لما خيثام بن سليمان أطرابوسي إمام أهل الشام ركل سفينة ورايح عشان يسمع من أحد العلماء طلع عليهم قطع طرق خدوهم أسرع وبدأوا يكتفوهم ويسألوا انت مين يقول لنا فلان لحد ما جاء على خيثمة قال له انت مين قال له خيثمة المسلمة أترابوس فقال للودي الكاتب على شيخ المنصر ده قال له اكتب حمار ابن حمار ده إمام أهل الشام خلاص نامه هو مغموم فشاف رؤية اتنين من الحور العين بيكلموا بعض فواحدة بتقول للتانية هو ده زعلان ليه فالتانية قلت لها مش ضربوا على فقالت هو عمل حاجة ثم سمع التاليا يقرأ فسيحه في الأرض أربعة أشهر صح من النوم أم كاتب التاريخ بتاع الرؤية وبعد أربعة أشهر بالضبط أفرجوا عليه هو ده تاويل الرؤيا ان بعد اربع اشهر هييطلع السباحه خيسام بن سليمان ده تابع يعني ولا ده القتراف داهيه والكلام ده ولا واصل واصل حياته كلها رحله ابو حاتم الرازي امام اهل جرح وتعديل وحاجه قصه كبيره ابو حاتم ده ابو زرعه الرازي كان ولاد خاله يعني أبو حاتم الرازي هو واتنين معاه ركبه البحر وكان زمان السفن اللي فيه مواتين ولا بتاع شراع ينصب شراع كده في الهوى والريح تقديلهم غابوا في البحر أربعة أشهر الريح ييجي كده يوم السفينة كده يوم جاي عكس ومرجعهم تاني أربعة أشهر قاعدين في البحر وبعدين السفينة استضمت بالجبل وتكسرت شبط في لوح وتعالي بقى واحد شبط في لوح يعني منين ما من يوديه يروح ويمين يروح شمال ده لوح على السكنة بتبع عاملة زي الريش على الموجة يعني. المهم باللتي واللتية يسبقه فضل الله عز وجل على البر بقاله مدة مكلوش لقوا سحلي قاموا كسرين ضهراء وشربين اللي فيها أظن أنتوا إرفتوا دلوقتي ها؟ أه ما عايز أي حاجة وفضل مشيين واحد وقع منهم سبوه أدعثة هو يعمل له إيه وقع يعني هيموت خلاص بعد ما يمشي مرحلة واحد تاني وقع هو بقى واصل شوية لقدام لحد ما وصل إلى واحد عنده مياه شير بيقول له اقدرك في 2 ورايا اذا قدرتهمهم احياء يعني راح هناك لحقهم ادالهم ميه بتاع وشالهم وجابهم تمام فبدا ياكلهم فكل شع يقول له هيا الى القرع المبارك القرع انت عارف اللي هو الدباق يعني اللي النبي اساسا كان بيحبه يعني القرع انت عارف يتقطع كده وتحط في يطبخ فكل يوم هيا إلى القرع المبارك فواحد يقول للتاني ما, ما يقولش هيا إلى اللحمة المبارك فالرجل صاحب الدرسة معهم فدبح لهم بقى ده اليوم الوحيد اللي كانوا فيه لحمة ورجعوا غابوا في القصة دي أربعة شهر أربعة شهر عدة أيام كمان يمكن قرابة خمسة ده رحلة رحلة من رحلات ابي حاتم الرازي كان هيموت فيها وراح زيد كانوا يرحلون في طلب حديث النبي عليه الصلاه والسلام رحله شعبه من الحجاج مشهوره خالص اهل الحديث يتداولونها نصر بن محمد الوراق ابو الحارث الوراق قال كنا يوما على باب شعبه نتذاكر السنه فحدث بحديث اللي هو ايه حديث الوضوء مشهور يعني من توضأ ثم قال اشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فتحت له ابو الجنة الثمانين ده بيروي عن اسرائيل ابن يونس عن ابو اسحاق السبيعي عن عبدالله ابن عطاء عن عقبة ابن عام فنصر ابن حمد ابن حمد الوراق بيقول كده حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو, أبو اسحاق عن عبدالله بن عطاء شعبة غارج من الدار لا بيحدد اداله ألم لا فكان مع شعبة أراوي أحد الرثقات من أصحاب شعبة اسمه عبدالله بن إدريس شعبة اداله الألم ده ودخل الدار طلع لأبي عيد فقال أنت بعده تبكي لسه بتعايت برضه مش عارف الجناية اللي انت عملتها فقال عبد الله بن إدريس إنك لطمت الراجل قال إنه مجنون إنه لا يدري ما يحدث وبقى رحلته في طلب هذا الحديث وده حديث واحد شعبة بن الحجاد كان يحفظ ثلاثين ألفا طبعا ثلاثين ألف في طبقة شعبة ده حاجة إعجاز طبعاً بعد كده جاء أحمد بن الحنبل والبخاري البخاري 600 والمسلم 600 ألف البخاري 300 ألف أحمد بن الحنبل ألف, ألف بس في طبقة شعبة تلاتين ألف دكت حاجة خرافة يعني لو أنت قلت خمس حديث لشعبة حكاية في الخمس تلاف دي هتبقى كتير جداً فقال إنني سألت أبا إسحاق السبيعي عن هذا الحديث قلت له سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب لأن أبو سحق كان مدلسا مدلس يعني سمع من واحد ضعيف مثلا وأم وقع وقع في سكة عشان لو تعرف أنه دارا والحديث سيرفضوه وشعبة كان أنقى الناس رجالا غير سفين الثورة سفين الثورة كان أخفض من شعبة لكن شعبة كان أنقى رجالا لازم اللي بيحدثه يعرفه مين إنما سفين الثوري كان يقول أهلك أن الحديث ليه؟ يلاقي واحد ماشي في الشارع معاه حديث يقعد وقول لي حدثني فكان يروي عن كل من هبه ودرج أي حد شعبة لا كان إذا روى عن أحد يكتب اسمه واسم ابوه وساكن فيه كمان غير سفين الثوري فقال إني سألت أبا إسحاق عن هذا الحد سمعته من عبد الله بن عطاء فغضب غضب إبقى ذلس إبقى عملها فراح لسعد بن إبراهيم في موسم الحج الأول رحل مالك قال له سعد بن إبراهيم روى الحديث عارف إن سعد روى الحديث قال له سعد بن روى الحج العام قال له لا ده في المدين قضى نسكه وتحلل ومنازل على المدين. قال له حديث الوضوء قال له اه عقبه بن عامر انه غريب يا في راس عجيبه جدا هو حديث الوضوء الحديث واحد ده مئات الحديث انما قال له حديث الوضوء لعقبه بن عامر اللي بيروي عقبه قال له قال له هل سمعته من عقبه بن عامر سمعته من ابي ريحانه او راوي قبل ابي ريحانه قال, قال في البصره ننزل من, من مدينة على البصرة قال له حديث الوضوء قال له عقبة بن عامل قال له سمعته من عقبة قال له لا من أبي ريحان رح لأبي ريحان قال له حديث الوضوء سمعته من عقبة بن عامل قال نعم إبا أبو شحف السريعي أسقط أربعة من الإسناد يقول شعبه دمر على هذا الحديث ليس له أصل والله لو صح هذا الحديث كان أحب إلي من آل ومال الحديث الصح فعلا صح مسلم لكن من طريق آخر إسناد آخر غير اللي شعبك اللي بدور عليه وقد صح الحمد لله ده لف الدنيا كلها عشان حديث واحد عشان واحد زي حلاتك واحد زي حلاتك يخدم شفك ببساطة كده ولف الدنيا كلها عشان يقول لك ده لم يصح من هذا الوجه الرحلة في طلب الحديث رحلة يعني طويلة ومؤلمة والبخاري بوب في كتاب العلم باب الخروج لطلب العلم اللي هي الرحلة بقى الرحلة وبوب حديثا آخر بابا آخر باب خروج الرجل في المسألة النازلة ده في أواخر كتاب العلم الفرق بينهم إيه؟ الأولاني الخروج في طالب العلم اللي هو الطالب اللي عايز يحصل علم إنما باب خروج رجل في المسألة علشان مجيش واحد ويقول لا أنا مش طالب علم وبالتالي مش هطلع عشان أطلب العلم لا إذا عرضت لك مسألة ينبغي أن تخرج في طلب الحق فيها حتى وإلا أن تكون مطلب العلم إذا كان بينهم عموما وخصوصا لما نأتي إن شاء الله على الخروج في طلب العلم وذكر قصة موسى عليه السلام لما طلب إليه الخضر في مسارة اللي هي مذكورة الصحيحين وغيرها ما نأتي عليها بإذن الله سوف أشرحها إذن تبويب البخاري براعة استهلال في الكتاب بفضل العلم حتى يكون حافزا لك حافزا لك العلماء هم الملوك الملوك بغير تيجان العلماء لهم في نفوس الناس ما ليس للسلطان فإن العالم إنما رفعه الحجة والحجة تقهر القلب إذا سلطت عليه. بخلاف السلطان السلطان يأمرك تنفذ وتبتل عنه لكن العالم لا زي ما قال القائل في مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة والسائلون نواكس الأذقاني عز الوقار وعز سلطان التقى فهو المهيب وليس لسلطان هو العلماء الربانين كلهم كده يجعل الله هذا جل له في القلوب ما ليس لأحد وده عز الدنيا وده معنى الآن يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات الدرجة المعنوية لا في الدنيا وهي الرفعة والتخدير والدرجة في الآخرة كما بين السماء والأرض ما بين درجه اخته كما بين السماء والارض وعندنا ختاما يعني حديث ابي كبشه الانماري اللي هو عندي الترمذي وابن ماجه واحمد اللي هي اوله ثلاثه اقسم في هذا الحديث قال انما الدنيا لاربعه نفر فرجل اتاه الله علما ومال فهو يتق الله فيه يصل به رحمه ويرعى لله فيه حقه فهذا بأفضل المنازل ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو أن ليك فلان لعملت بعمله فهو ونيته فهما في الأجل سواء يعني هما في الأجل سواء مع أن الأول متعدي بخصتين والثاني متعدي بخصة أحدا الأولان متعدي بعلم ومال الثاني عنده علم فقط إيه اللي رفع لمصاف الرجل الأول العلم جعله يحسن عقد النية ويحسن من يتأسى به اختيار من يتأسى به بخلاف الجاهل يعني في حديث ضعيف مثل الذي يسمع الكلمة فيأخذ بشرها وفي لفظ الحكمة فيأخذ بشرها كمثل رجل أتى راعي غنم وقال يا راعي الغنم أعطيني شاة الناوية عايز نعجة كده متختاخة كده ومليانة لحمة فالراعي حس إن عينه فارغة كل ما يجيب له وقال له لو مش عايز ديه لأشوف لو واحدة أدخل منه شوية أرى لإيه الطمع بتاعه في عينيه فحب رايح نفسه قال له الزريبة هيا ادخل خده أنت عايز فذهب فاخذ بأوذي الكلب الغنم ده اللي لا مفحل كده وكله لحم خد كلب الغنم بدل ما ياخد غنماية ما خده لأنه ترك واختياره خد كلب الغنم لو التأثب واحد بيفهم أو أهل الغنم لا أنت راجل بتفهم في الغنم هاتلي غنماية كان داله غنماية ما كانش خده كلب في بعض ناس كده إذا ترك مع اختياره ياخد أسبوع حاجة فده أن هذا الرجل عنده علم عرف من الذي يختاره وتأثبه فهو يقول لو أن ليك فلان اللي عملته بعمليه فهو نهد فمأن أجل سبعة. ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله لا يرعى لله في حطه فهذا بأخبث المنازل ورجل لم, ي... لم يؤته الله مالا ولا علما فهو يقول لو أن ليك فلان فهو ونيته فوم في الوزر سواء وتتأمن انما الدنيا لأربعة نفر الدنيا برضو فيها معنى الأدل لأن في ناس تحب العاجلة برضو يعني يكونك تحب العاجلة إنك إنك في الدنيا تبقى منغنق ومستريح ولك حشما والكال هذا مما تهواه النفس لا أحد ينكر هذا فكأنه يقال له إياك أن تتصور أنك بطلبك للعلم ستفقد الدنيا لا ده أنت حتى الدنيا كمان اللي هو التوقير والجاه والزي ما قلت مالك والغير التالج عشان كده قال إنما الدنيا لأربعة نافر كانوا من التحفيز كانوا من التحفيز إن الإنسان يصبر على ذل, على ذل الطلب الكلام في فضل العلم الكثير هنكمله إن شاء الله عندما نأتي على الحديث رقم 79 اللي هو باب من علم وعلم أقول قولي هذا وستغل الله العظيم لي ولكم